خاشعه ابصارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا مدعون الى السجود وهم سالمون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذلا وقد كان ومن يكذب بهذا الحديث سنستبرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مبين المسقلون أما عندهم الغيب فهم يكتبون فاصدر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتبون لولا أن تداركه يهلم بذد اراء وهو مدم فاجتبه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا لانسقون كبابصارهم لما سمعوا الذكر لَمَّا كَمَعَدَ اِكْرَأَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم ا لحق قم من حق قم وما ادراك ما الحق قم كذبت ثمود وعاد أَمَّا مَن عُدَّ فَأَهْلِكُهُ الْقَاهِرُ وَأَمَّا عَبْدٌ فَأَهْلِكُهُ رِيحٌ خَرْصٌ نَافِخَةٌ تَخْصِرُهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى تَتَرَنَّقُ الْقَوْمُ فِيهَا خَرَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ نَخْرٌ خَاوِيَةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ دَاقِ